عيدكم أنه مبارك انهر بدار حياتك سلامي لكل الاحباء في الغرفه مسلمين ومسيحيين على حد سواء الرب يبارك حيات الجميع وشكرا للاستاذ روق والفريق اللي بيعمل معك المسلسل كان اكثر من رائع الرب يباركك ويسمرك ويا ريت الاحباء اللي بيكونوا خادمين في الوقت ده في يوم السبت ياريت يدو المايك دايما لأستاذنا روك على الساعة تمانية ونص بتوقيت القاهرة علشان نبدأ في مواعيد نحن كده متأخرين ساعة فنبدأ في المعاد بتاعنا ياريت لو سمحتو بشكر الأحباء اللي غنموا وأخونا صفوة ربي باركك من أجل الصلاة وسلام مجددا الى كل الاحباء المباركين الرب يبارك حياتكم جميعا موضوعنا مازلنا في الروح القدس روح الرب الاله روح الحكمة روح القدافة الروح القدس الذي يخلق ويجدد وجه الارض أقرأ ويريت الأحباء اللي بيساعدوني على التكست أرجو مشكورا مشكورين يعني أنه يساعدوني بوضع الآيات سأقرأ من سفر التكوين الأصحاح الثاني والآية رقم سبعة هنا قصة الإنسان يا أخوة في الآية رقم سبعة من سفر التكوين الاثنين قصة الإنسان تاريخ الإنسان يقول الوحي الإلهي وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا هنا التاريخ الإنساني لماذا دائما يتطلع الإنسان إلى السماء لماذا رحلة البحث التي لم تتوقف يوما في تاريخ الإنسان عن خالقه وجابله لأن روح الإنسان هي نفخة القدير فالإنسان يبحث عن أساسه يبحث عن مصدره يبحث عن جابله وتوقن الإنسان أنه لا شبع إلا من خلال من خلق الروح هو الذي يشبع الإنسان نفسا نفخة القدير الرب لم ينفخ في الكائنات الحيوانية روح الحياة وإنما الكائن الوحيد المتميز حتى عن عالم الملائكة هو الإنسان لأن الملائكة يقول الكتاب المقدس الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهب نار لكن بالنسبة لنا نحن البشر الأمر مختلف تماما فنفخة القدير هي حياتنا نفخة الرب الإله هي تاريخنا هي اشتياقات قلوبنا هي التي تجعلنا دائما نتطلع إلى السماء دائما نبحث عن مصدر هذه النفخة الإلهية شخص رب الإله القدوس القادر على كل شيء له كل المجد ومن هنا نستطيع أن نفهم دور الروح القدس خلال التاريخ وعلاقة بالجنس البشري لماذا كان هذا الترابط وهذه العلاقة بحيث إذا انفصل الإنسان عن الرب الإله روحيا صار إنسانا ميتا حتى وإن كان يأكل أو يشرب أو يتكلم أو يشتغل يعمل إلا أنه روحيا هو منفصل عن الرب الإله منفصل عن روح الله فهو إنسان ميت والآن سأقرأ من يوحنى 16 بإشارة القديس يوحنى 16 من الآية 1 إلى الآية 11 كلام الرب يسوع لسان الحياة كلام من قال للأشياء أن تكن فكانت بكلمته وبسلطان لاهوته شخص المسيح قال كل المجد قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا سيخرجونكم من المجانع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله وسيفعلون هذا بكم لأنهم لن يعرفوا الآب ولا عرفوني لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرونه أني أنا قلته لكم ولم أقل لكم من الببار لأني كنت معكم وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين فنبي لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم ملأ الحزن قلوبكم لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعز ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة وأما على خطية فلأنهم لا يؤمنون به وأما على بر بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دينا والمجد للمسيح دائما أبديا أمين هذا كان كلام المسيح عن الروح القدس عن المعزي الباراقليت وقبل أن ندخل إلى الجلئية الخاصة بروح الله يجب أن نعلق على ما قاله المسيح في البداية يقول للتلاميذ قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا ما هو الذي تقوله لنا الآن يا سيدنا المسيح قال لهم سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله وهذا ما يحدث الآن في شرقنا العزيز يعتقد الأحباء المسلمون أنهم بقتل اليهود والنصارى يقدمون خدمة لله إلههم وأنا أسق أن هنا معنى أحباء مسلمين كسر ما تفعلونه الآن تنبأ عنه السيد المسيح وقاله لنا صراحة تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله أنه يمارس عقيدة أنه يرضي وهناك من الشواهد والنصوص الكثير جدا حينما نسمع بمثل هذه الأحداث في شرقنا العزيز في كل الشرق ليس فقط في مصر وإنما في أماكن كثيرة من شرقنا المحتل نجد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 حتى يغطو الجزية عن يدن وهم صاغرون أليس هذا قرآنك ما كنت أريد أن أتطرق إلى قرآن أو أحاديث ألم يقل الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الله أليس هذا كلام الرسول وكلام القرآن يا عزيزي ألم يقل لك القرآن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ها أنت الآن تعترف أمام الروم وتقول ولكن الشرط موجود إذن كلام المسيح سليم لا نريد الإسلام ولا نريد محمد ولا نريد القرآن فأنتم تقتلونا لأننا نتبع المسيح إذن هذا كلام المسيح أيها الأحبة أنهم يظنون أنه بقتلهم لنا يقدمنا خدمة بإلههم هذا هو القربان أنت أيها المسيح قربانك أن تحب الآخر قربانك السلام مع الآخرين أما هو فقربانه البغض لك محبة لله الكره تقديم قرابين ودبائح بشرية يعتقد أنه يرضي إلهه وحاشى أن يكون إلهنا وإلهكم واحد حاشى يا عزيزي والمسيح له كل المجد يعلل السبب في الآية ثلاثة وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفون لم يعرفوا الآب ولا عرفون لا يعرف الله ولا كلمة الله وإنهم يعيشون وفق أجندة خاصة وفق كلمات خاصة وتعليم خاص لا علاقة له بسيد الأرض برب البشرية سيطعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفونه ثم يقول المسيح لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم تذكرون أني أنا قلته لكم نلاحظ هنا فيما قرأنا الآن من الآيات 21 من الآيات 1 إلى 11 عقوا من الآيات 16 نلاحظ أن كلام المسيحيات يبدأ بتعريفهم للآلام التي سيتعرضون لها ثم بعد ذلك في قلب الموضوع نجده يقدم الشفاء ثم في نهايه الموضوع يقدم لهم تعزيات الروح القدس العزاء روح الله القدوس اذا هناك فكر يقدم المسيح فكر له له تسلسل فبينما يقدم الآلام في البداية يقدم لهم الشفاء ثم يختم هذه الجزئية بالتعذية تعذيات الروح القدس تعالوا لنفهم ما عن كلام المسيح قد كلمتكم بهذا لكي لا تعصروا إذا انقذوا المسيح من كلامه أن يعرفهم بالآلام حتى لا يعطره حتى لا ينكر شخصه المبارك لم يعدنا المسيح بحياة على الأرض فيها ذهب ويقوت ومرجان ولا فيها ملزات الدنيا المختلفة وإنما كان رائعا واضحا قويا وإن كنت تريد أن تأتي إليه وأن ترتبط به فأنت تأتي إلي ليس لأني أغريك بمال ولا لأني أغريك بغزوات فيها غنائم ولا لأني أغريك بنساء ولكن إن كنت تأتي إلي فأنت تأتي إلي لأجلي أنا فقط ومع ذلك فهناك آلام تنتظرك هناك رفض من المجتمع لك هناك احتقار من الآخرين لك فإن كنت تأتي لن تجد يا عزيزي غير هذا من الآخرين ولكن مني أنا ستجد الموضوع مختلف فهناك شفاء وهناك تعزية طبيعة الاتهاب هو القتل هذا ما قدم المسيح ليس فقط يخرجونكم من المجانع بل وأيضا يقتلونكم لدرجة أنهم يعتقدون أنهم يقدموا خدمة لله وما هو الباعث على الاتهار يعني ايه الهدف ايه النتيجة ايه البركة اللي انت حتفصل عليها قربان لله واخدين بالكم يا أخوة واخدين بالكم من هذه القسوة التي يقنع بها الشيطان البعض البعض على الابتهاب انه يريد ان يقدم قربان لله تبقى يقدم قربان لله بعيد عني تريد ان تقدم قربان لالهة بذبحي وقتلي انا اذهب وقدم قربانك بعيد عن الاخرين كنت مرة اقرأ عن أحد الذين قددوا قبل أن يفجر نفسه في العراق ما تكوه رابط حزام ناسف وثمسك قبل أن يفجر نفسه فبيسألوه يعني إيه الدافع أنت بتعمل كده قال لأني وعدت بأني سأتناول الغداء مع الرسول في الجنة يعني هو ده السبب هو ده السبب طيب انت عاوز تتغدى مع الرسول على حساب دماء الاخرين على حساب دماء الاخرين انك انت تتغدى في الجنة مع الرسول تناولت صحف كثيرة هذا الامر من اين اتوا بهذه المفاهيم حاشا ان يكون الهنا و الهكم واحد حاشا ان يكون ما يحدث في شرقنا العزيز في العراق من زبح وقتل وتهجير للمسيحيين وتبير للكنائس حاشا أن يكون إلهنا وإلهكم واحد حاشا أن يكون إلهنا وإلهكم واحد ما يحدث في مصر من قتل وتشريد وتهجير المسيحيين الآمنين حاشا لكم اله لا علاقة له بإلهنا الذي نعرف على الإطلاق على اطلاق. إذن قضي المسيح أن لا نعصر وكلامي لك اليوم عزيزي المسيحي أختي المسيحية ما نراه من التهاب يجب أن نداسع بكل ما نملك من قوة ويجب أن نحتمل أيضا ويجب أن نفهم أن الكنيسة لم تنمو يوما في تاريخها إلا في وقت الاضطهاد لم تنم الكنيسة وكل مسيحي حاطت رجل على رجل أبداً ما حصلش الكنيسة نمت وامتدت الكنيسة دخل إليها الألاف حينما كانت في وقت الاضطهاد فإذا حينما نرى الأحداث علينا أن نرفع يدينا ونصلي وعلينا أن نواجه هذه الأحداث بكل ما نملك من إمكانات بحيث أن لا نكسر وصية المسيح على الإطلاق الأحداث التي نراها اليوم هي بذار لمؤمنين جدد سيأتي إلى المسيح مايك وايه أستاذ وحيد حد نبت عن مايك شكرا عزيزي رقم الرب يبارك حياتك دماء الإنسان غالوة في نظر الله ومن لا يعرف يجب أن يعرف الآن من لا يعرف أن دماء الإنسان غالوة جدا في نظر الله يعرف الآن الدماء التي تراقت في مصر الدماء التي تراقت في العراق الدماء التي أريقت من الأرمن الدماء التي أريقت من الفينيقيين لبنان الدماء التي أريقت من الآشوريين والبابليين والكلبانين الدماء التي أريقت من العالم المسيحي في المغرب كل هذه الدماء إنما هي بذار وضعت في الأرض تنمو يوما بعد يوم لن ينسى الدم أمام سيد الأرض أبدا إطلاقا لا ينسى على الإطلاق فمن لا يعرف إن كان مسلما أو غير مسلم أن الدم غالي عند الرب فعرف الآن والعنوان ليس خاطئ العنوان في مكانه واليوم المسيح يقول الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانية أجعل في وسع الذي ينفث فيه وكلام المسيح لا يقع الأرض إطلاقا لأنه سيد البشرية كلها كلام المسيح كمطرقة حق مصبخ هو الذي قال هذا في الكتاب المقدس كلمتي كمترق تحطن الصخر وهو الذي قال أنا ساهر على كلمتي لأجريها وهو الذي قال على ثم الآخرين أن كلمة الرب حية وفعالة وأقوى من كل سيف ذي حدين وهي خارقة إلى مفرق النفس والروح والنخاخ والمفاصل ومميز أفكار القلب ونياته المسيح يقول لنا قد سبقت وقلت لكم حتى لا تعثروا ونحن لن نعثر يا سيدنا لأننا متنسكين بك أنت الحياة وحدك لن نتركك لأنه لا يوجد أروع وأجمل من شخصك المبارك إلى من نذهب يا سيد فكلان الحياة الأبدية هو عندك وعندك فقط إلى من نذهب فهذا الابتهاب الذي يقع اليوم في شرقنا من المشارق ومن المغارب ومن الشمال ومن الجنوب ويتكئون في أحضانه المباركة لأجل هذه الدماء التي أريقت في الماضي ودماء اليوم هي ثمار المستقبل دماء اليوم هي ثمار المستقبل الباعث على الافتهاب الباعث على الافتهاب كارثة يقدمون خدمة لله يقدمون قربان لله وهنا يجب أن نفهم طبيعة الدمير فالدمير يتأثر بالبيت يتأثر بالدين والثقافة يتأثر بما نقرأ من كتب ومن صحف دمير الأحباء الذين يعتقدون أنه بذبح الآخرين يقدمون خدمة لإلههم يعتقدون أنهم يقدمون خدمة لإلههم ولكن الرب الإله يسوع المسيح له كل المجد يقول لا تعطروا لا تعصروا مهما حدث مهما حصل لا تعصروا حينما يقرأ البعض قاتلوهم يعذبوهم الله بأيديكم خلاص أمر إلهي هلما نقتل الربي يقول لنقتلوهم حتى تشفى صدوركم الربي يقول لنقتلوهم فالضمير يموت ويعتقد أنه ينفذ كلام الإله وأنه يقدم قربانه لله يقدم خدمة لإلهه الدمير يتأثر بالثقافة وبالدين وبالعقيدة وبالحبارة وبكل شيء ولذلك أنت أيها المسيحي دميرك متأثر بما تقرأ في انجيلك المقدس دميرك يتأثر حينما تقرأ كلام المسيح باركوا لاحب أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم صلوا لاجل الذين يسيئون إليكم أي دمير يصنع فيك هذا المسيح العظيم دميرك يتأثر حينما تقرأ إن جاء عدوك فاطعموه وإن عطش فسته لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير أي ضمير يسمع فينا هذا الإله العظيم الرب يسوع المسيح أي ضمير يسمع فينا الرب الإله حينما يقول لنا هذا الكلام أنت مسكين يا أخ أبو عمر أنت في ورطة محمد والقرآن أنت في ورطة الكراهية وبغض الآخرين وتقديم قرابين إنسانية لإلهك أنت مسكين نصلي من أجلك ومن أجل أمثالك ونشفق عليك حتى تعرف الحق لأنك لو عرفت الحق الإله الحقيقي لما اتبعت هكذا عقيدة فأنت في ورطة يا عزيزي اسمع كلام الحيال تحيا فهذا الأمر لا مجامل فيه على الاطلاق. أنت تتبع إلها ميتا لا علاقة له إلا بالشيطان إلها وهميا أنتجه شخص انتاج إنتاج شيطاني يا عزيزي ضميرة يتأثر حينما تقرأ كلام المسيح من نظر لامرأة لي ليشتهيها فقد ذنى بها في قلبه أي ضمير يسمع فينا المسيح وروح المسيح حينما نقرأ أنه ليس الزنا الزنا مرحلة متقدمة جدا لا مجرد النظرة النظرة هي زنا للقلب والمشاعر أي ضمير يسمع فينا هذا الصيد العظيم إنه الضمير المسيحي إنه الضمير المسيحي فإذن أنت عزيز المسيح أنت ملك أنت ملك في مملكة سماوية أنت ملك في مملكة إلهية أنت ملك في مملكة لا تعرف غير أن تقدم الخير للآخرين ولذلك أنا قلتها وأقولها الآن لو كان في شرقنا العزيز يسكن بدل المتحيين السيخ ما الذي كان سيحدث السيخ يأخذون حقوقهم في الهند وحدة بوحدة والمسلمون هناك مؤدبون وينشون ورؤوسهم في الارض ليه لانه عارف لو عمل اي شيء حيرد عليه بمثله واكثر ده المسلم اللي عايش هناك في مكان السيخ لم يفهم لغة المحبة بعد كيف سيفهمها لم يعرفها ثقافة لا تحمل المحبة كيف يفهم لغة الحوار ثقافة لا تحمل لغة الحوار ولذلك لا يفهم إلا لغة واحدة فقط ولكننا معه حتى يفهم أن ما يعرف من لغة هي وليست لغة الإنسان لن نحاربك بسيفك فالسيف هو لغة الدعفاء السيف هو اللغة الدعفاء لم يحارب الدستيف ولكن بالكلمة التي هزت عرش الإسلام الكلمة التي جعلت القرآن يترنح الآن وجعلت الأحاديث تتضعبع وجعلت الشيوخ يمتحون ذقونهم أمام شاشات التلفزيون لا يعرفون كيف يردون الكلمة يا عزيزي ولأن الإسلام لم ينتشر بالكلمة فهو لا يعرف كيف يقاوم الكلمة الإسلام يعرف لغة السيف ولن يسقط بالسيف الإسلام يعرف لغة السيف ولن يسقط بالسيف الإسلام يجهل لغة الكلمة وسيسقط بالكلمة المسيح له كل المجد كلمة الحية الفعالة هي التي ستسقط الإسلام وقريبا المسيح في هذا اليوم يقول لنا قلت لكم حتى لا تعتروا متى حدث لا تعتروا متى حدث لا تعتقدوا أنها النهاية على الإطلاق فاللغة التي لا يعرفها الإسلام نحن نستخدمها اليوم لغة المسيح الكلمة يقول المسيح كل هذا بسبب أنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني لا بيعرف الله الحقيقي ولا بيعرفوني أنا كلمة وعقل وعقل ولوبس الذي جئت إلى الأرض لأرفعكم إلى السماء لا يعرفوني وعيد على بدء فالتسلح هو ما قاله المسيح سيخرجونكم من المجانع بل تأتي ساعة هيافون كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الاب ولا عرفوني لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم هذا هو الاسمئنان الذي يجعله المسيح في قلوبنا كيف عاش المسيحيون 14 قرن كيف عاش المسيحيون في الشرق 14 قرن بسماحة الآخر الذي يجعلني بلج ثانية ويجعلني ذني وإنما عاشوا بقوة المسيح اسمعوا الكتاب المقدس ماذا يقول لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورا لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية لصرنا مثل تدوم وشابهنا عمورة ننتقل إلى جزئية أخرى في كلام الرب يسوع المسيح ماذا يقول المسيح في الآية رقم خمسة حطونا الآية فلو سمحت وأما الآن أما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تنضي دعا كلام المسيح فيه استنكار لحالة التلميذ لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم أما الآن نقطة تحول في الحديث نقطة انتقال من موضوع إلى آخر أما الآن فهناك كلام جديد أنا ماضي إلى الذي أرك آب السماوي ولكن أستغرب أنه ولا واحد منكم يسألني أين قمضي؟ لقد ألهاهم الحزن فكروا في كلام المسيح سيخرجونكم من المجامع سيقتلونكم على أساس أنهم يقدمون خدمة لله لقد ألهاهم كل هذا الحزن ملع الحزن قلوبكم هذا كلام المسيح في هذه الآية وليس أحد منكم يسألني أين طمدي لكن لأني قلت لكم هذا الكلام السابق إلا نقول له لكم أنكم ستقدمون سيخرجونكم من المجانع ويقتلونكم قد ملأ الحزن بسبب ذلك قلوبكم ربما شخص يدخل الى بستان ويجد في هذا البستان كل الأشجار ربما صفراء أوراق صفراء أو أوراق تملأ الأرض فيستغرب ما هذا البستان ما هذا البستان ليس فيه ثمار لكن إذا دخل بستاني لو دخل بستاني نظر نظرة تختلف لأنه يعرف أنه حينما تكون الأوراق هكذا معناها الأشجار فيها سمار الأشجار معناها فيها سمار فربما نرى صورة نحن نعصر فيها أوضع هنا وهمر دعونا إذن نرى السمار دعونا إذن نرى السمار كما يراها المسيح له كل المجد بعينيه المباركتين أما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تمضي لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم ننتقل إلى الآية سبعة يريت نحط الآية سبعة ويريت الأحباء المسيحيين نضفوا التكست شوية لو سمحت خلونا ننحفر في هذا الجو فقط لو سمحت لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق الله طيب مالش لكن يقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن ان ذهبت أرسله إليكم المسيح يرسل المعزي المسيح يرسل روح الله ولا يرسل روح الله إلا الله لا يرسل روح القبير إلا القبير بذاته المسيح, المسيح يقول سأرسل لكم الفاراكليت الروح المعزي فالمسيح هنا أنه الإله بذاته لكني أقول لكم لكني انتقال جديد كما كان في الآية السابقة لكني اقول لكم ايه الحق الحق مزيد من الثقة مزيد من الاسم ايمان انه خير ما هو الخير المقصود هنا ايه هو الخير المقصود حلول الروح القدس فيهم حلول روح الله في السلاميذ وفي المؤمنين أن ينموا بعد ذلك في الإيمان وفي المحبة وأن يشجعهم على إتمام خدمتهم هذا هو الخير المقصود الذي يقوله هنا المسيح إنه خير لكم أن أنطلق الخير هو سيحل الله في قلوبكم روح الله ستنون في الإيمان وفي المحبة وفي معرفة شخصي وبعد ذلك يشجعهم على إثمان خدمتهم لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ليه لأنني أنا المرسل أنا الذي سأرسله لكم ولكن إن ذهبت أرسله إليكم شوفوا معايا كذا بشارة القديس يحن سبعة والآية تسعة وتلاتين حطونا الآية دي لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجب بعد لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد فبعد أن مجد المسيح بأنه داث الموت عار على الذين يتكلمون عن الصليب ولا يعرفون أن بعد الصليب والموت هناك قيامة عار على الذين يقولون المسيح لم يصلب عار عليهم لأنهم لا يريدون للمسيح أن يضحق الموت ويضحق سلطان الشيطان لا المسيح لم يصلب رفع لماذا لماذا تريد للشيطان أن يتفيد عليه على البشرية هذا الفكر فكر شيطاني يا عزيزي لأن المسيح لو لم يصلب لا يضحق الموت وإن لم يضحق الموت لا يقوم وإن لم يقم فما يزال الشيطان يسيطر عليك بالموت الأبدي فكل من ينادي بأن النسيح لم يسلم يعتنق لنا فكر الشيطان المسيح قد صلب فدان مات ثم تحق الموت وقام من الموت في اليوم الثالث عار على الذين يتكلمون عن الصليب ولا ينظرون إلى مجد القيامة انظروا للموضوع كامل حتى تفهموا لماذا يسلب المسيح فإن لم يكن المسيح أنتم بعد في خطاياكم أنتم بعد تحت سلطان إبليس تحت سلطان الشيطان قوات الأوان قبل قوات الوقت الموضوع ليس مكابرة الموضوع ليس الجدال الموضوع واضح ولا يحتاج إلى المجهود الكبير لتعرف أن ما فيه أنت هو الكثير من الخراطات والخزعبلات والمتناقبات ليس طعب إذن الآية السابعة يقول المسيح له كل المجد لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن ان ذهبت أرسله إليكم سنقف عند هذه الآية بنعمة الرب يسوع على أن نكمل في المرة القادمة يحن 16 ثمانية الرب يسوع نبدأ من هذه الجزئية ربما اليوم البعض يستغرب أني في موضوع المسيحيات تكلمت بعض الشيء عن أمور إسلامية ولكن الذي يتابع الأحداث لا يستغرب فلا بد أن نكون في مركز الحدث ما يحدث في شرقنا يلامسنا ما يحدث في شرقنا يجرحنا وحيث جاءت الكلمات كلمات المسيح على هذا الجرح أن كل من يقتلكم يظن أنه يقدم خدمة لله كان لا بد أن أعلق على الاحداث التي تجري في هذا الشرق المجروح ايضا عار على الذين يخطفون بناتنا عار عليكم خطف القافرات واسلمة القافرات عار عليكم سيلحقكم هذا العار لا محل لآخر لحظة في حياتكم يغتصاب أسلمة القاصرات وكل هذه الدفاتر تتفتح في القريب أو تفتكروا أن العالم هو العالم بتاع الزمان لا العالم تغير وخريطة العالم تغيرت وما يفعل في الظلمة يناد به على السطوح مرة كنت بتكلم مع الأستاذ كريستو زولوس سمعوا سمعوا هذه الحكمة من الأستاذ كريستو اللي بيدينا المحاضرة يوم الجمعة قال لي ما يفعل في الخفاء وده كلام المسيح مش سينادى به على السطوح أي الدشوش أي الدشوش قال وهو شاك الدشوش فيه سطوح اكتر من كده دل صراحة ما فيه سطوح اكتر من كده لا يوجد سطوح اكتر من اللي احنا فيه بالوقت كل ما تفعلونه في الظلمة الان يكشف على الدشوش على السطوح امام العالم والعجل دارد ولن تتوقف على الاطلاق على الاطلاق العجل بارد ولن تتوقف وما تفعلونه في الخفاء في الظلم سينادى به على السطوح هذا كلام المسيح والآن نرى كلام المسيح يتحقق على السطوح ينادى بكل شيء إذن أحداث الأسبوع السابق وحلقة أستاذي المبارك رشيد فعلا ولدت في أعماطنا أشياء كثيرة جدا وكل ما يحدث في الشرق يولد دائما فينا نوع من الالتهاب الداخلي و لن نسكت لن نكفر قانونا للمسيح بنعمة المسيح ولكننا لن نسكت ولغبنا هي اللغة التي لا يعرفها الإسلام الكلمة الكلمة اللغة التي لا يعرفها الإسلام حتى حينما قال له اقرأ أعلن ما بعرفش آر ولا أكتب ويعترفون بهذا اقرأ أعلن ما عرفش هذه اللغة التي لا تعرفها هذه اللغة التي تجهلها هذه اللغة التي لم تتعلمها هي اللغة التي نحارب بها وهذا فخرنا أن لغتنا هي إلهنا فهو الكلمة الحي له كل المجد إلى الأبد امين أحبائي المباركين بشكركم جزيل الشكر من أجل محبتكم ومن أجل بقاءكم معنا ومن أجل صلاةكم من أجلنا ومن أجل أن كل واحد فينا له قضية واضحة هذه الأيام وهي قضية المسيح أي المسيح القضية الأولى والأخيرة بشكر كمان إلى حباء الأدمنس المباركين اللي بدون فرصة أتكلم في وجودهم ولكم من قلب وحبكم ويحترنكم كل تقدير بشكر الأحباء اللي بتعبوا في التسجيل الأخذ بولدو مئير والأخ رماني والأخ سريان كريستيان والأخ أعظمينا والأخ خشيشة والأخ بطرس السرياني كل الأحباء المباركين اللي بتعبوا في التسجيل أرجو أني ما نسيت واحد ربي بارككم جميعا ولا أنسى دائما أن أشكر من وضع هذه البذره على البالتوق ووضع أكبر مسمار واول مسمار في ناش الإسلام امبراطور البالتوق استاذ المبارك از اونلي محفوظ دائما في صلواتنا ومرفوع والرب يباركك وما وضعت من لبنه كبرت ولان اصبحت مبنى عملاق ضخم و نشكر الرب من أجل هذا العمل المجيد اذكرونا دائما في صلاةكم أحبائي فبدون صلاة لا نستطيع أن نخدم على الاطلاق شكرا لكم لإلهنا كل المجد إلى الأبد أمين ثم أمين ثم أمين خبر أختي المباركة المحبة أشكرك المايك معك